أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة, ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن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 فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب ما يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس, فأحكم بين الناس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 كتاب أزلنا كتاب أزلناه إليك مبار كلي يتدبر وليتذكر أول الألباب